ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن بريةنا أمة مسلمة لك وأرنا منازكنا, وأرنا منازكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 الآن تم اعلموا من الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تاملون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم